بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قُل اُوحِيَ إليَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إنا سمعنا قرآنا عجبا لؤ انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا ولن إِلَهَكَ رَبّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعَالَى جَدّ رَبِّنَا مَا صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا ولدا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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأنا فَمَْ يَْتَمعِ الآنَ يَجدِ لَ شِهابَ وَصَدَ ف يتَمعآ يجِِ لَ شهابَر وَخَدَ وَأَن فِي الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِم رَبُّهُ رَشَدَ وَأَن شَبٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَضْئِ أَمْ أَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّ مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ كنا قرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا وَأَن لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ وَأَن رَّأَيْنَا كَمْ يُنَّ الْهُدَى آلَ نَا بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا at